أله الشيخ عبد الله بن باز في كتاب اسمه المهد المنتظر عم لاها جماعية شرعية وأن أدق وأن العزمية أن يشتروا اسمه المهد المنتظر كويس إذا بداية الإمامة سيدنا علي في أهل البيت موجودة وأنا مستعد أجايهم معي إن شاء الله في زيارة قديمة أجيبهم معي معني البيت موجود عندي البيت وخبار. إذن البداية إمامة لآلة ويت رسول الله في سيدنا علي وزور رياد والنهاية في آخر الزمان خالص من آلة ويت رسول الله إذن الحلقة متصلة من هنا لا يأتي إمام لقرن مية قرون على رأس كل مئة سنة إلا إذا كان من إيه؟ داخل في العقل اللي بادئ بسيدنا علي ومختتم بمين؟ بالإمام الماد المنتظر آخر الزمان آخر بشية العين. إذن هؤلاء الناس لو سألناهم ما نسبك يا مشتهر؟ أنت تنتمي على رسول الله؟ يقول لا. يا عم حسن البني لا. يا عم بريم عزت لا. يا أنصار السنة لا. إذن شرطها أن يكون أعلم أهل زمانه وأن يكون من آل ميت رسول الله. إحنا كعزمية بنقول الشرطين دون ما ينتبقونه إلا في القيام والعزاب أعلم أهل زمانه، لم يكن هناك في زمانه من هو أعلم منه والتراث الحلم موجود بين أيدينا لم يترك فرع من فروع الشريعة إلا وتحدث فيها، وألا فيها هؤلاء الناس يعني ليس لهم إلا كتاب أو كتابين ويمكن في الشتين يعني أنا مثلا عندي ثلاث كتب وأيضا أتفرغ عليهم الشيخ محمود خطاب وقف يحالب التجمعات اللي جاء عميت هالطاريخ الحبيدية مش زديل الشيخ سلام الراضي عمل جمع كبير حواليه ورجل صوفي فبدأ الشيخ محمود خطاب يحالب وراح مألف لكتاب السيف الماضي في رقم الشيخ سلام الراضي هذا مسلح الدعوة يا الله اتدعي يا الله السيف والماضي في رحمه الشيخ سلامه الراضي نعم في رحمه الله لا في رحمه الشيخ كم من تلاميذ واحد من الشيخ الحماد تلاميذ الشيخ الشيخ مدخطه الراجل ده بعد ما قرأ ثاني وربنا يكرمه خارج من العقيدة بتاعت الخوارج كفر والشرك والبدع وتعايق إمامه خطيب بغس في الجزائر فخرج عن تعاليم هذا رجل فرحمة ألف كتاب إصابة الزهام في نحر الشيخ الحمام والدعي الله شو الشتاب يقلب كتب الكتف كل شيء أكتب أنا مقالة في مجال الامتصال الإسلامي عن الأضرحة ومشروعية إيجاد الأضرحة في المساجد اطلع لك واحد منهم مرد ليه؟ الرجل من الرجال القواني الوضعي ينصب نفسه مشريعا في دين الله كأين اللي يقبلنا وقف عليهم بس هم هما أحدثت أنه ممنوع عليهم أن يقتحم هذه النعب وهذا كلام في هذا النعب يعني خذوا على أسلوب الشر وأسلوب القسر وخمسة وناس فضية اللي خالفه مجالفوه كتاب ضده بعمله هذه واحدة ما فيه فرقة التالية المسلمين اللي خالفه وقتلوه أظن الجلس السري والجهاز الإرهابي واللي جاز كده الاجهزه اللي شفنا فلان واكله فلان ده برده ليهم سلاح يبقى دولكم البزاق والتأدب والتانيين السفك الدماء وايل مساله لكن كل ده كله عشان كرسي الحكم احنا بقى اطلقنا كرسي الحكم لأن جدينا الكبير سيدنا حسين لم يجلسه المولى عليه واخباجه واحنا بعد ذلك زاهدين في هذا الكرسي ولا نطالب به ولا ندعو ده اليوم هيحاسبني يوم القيامة ربنا يقول تعالى ايه اللي عملته انت في سلوكك انت عملت صليت صمت حفظت لسانك من الغيبه والنميمه عملت عملت عملت, عملت؟ ده اللي حافظنا عليه مش ياخذني يقول لي والله ليه كرسي ما هاي؟ هاي؟ عرق عرق عرق. ليه كرسي ابو صدات قوم ما يقول لك ربنا هيحاسبني على هذه الايه وايلو كان هيحاسبني انا مبسعيد روح في واحده يا حسيبني يا عيسى فقول لي ليه ما خدتش انا يا صد معكوسك مستهل هتحاسب سؤال، هتحاسبه يا القيامة، ها؟ سؤال مستهل سؤال، ها؟ هول والله ندخل نرى عشان ما عريت على وصلات، أنا أنا أصلح أصلح مش فضل روحنا جهنا، من ماي؟ نفسي، أطلع نفسي الأول، فيا لكن أنا بأضع. أصخر المجاللات ذاته ذي، على السب وشقيمة وتفرخت المسلمين، وهذا كافٍ، وهذا مش ليس هذا سبيل وأقول لكم حاجتين استعجبوا أنا أسكره لكم قصة وهذه اللي كن... كن... ب... أنتوا عندي ما حضرتوهاش حضروه الجماعة العواجزة اللي سيحالتي أنا حضروه الأيام العزائب جاهده جن... الملك فؤاد كان عاوز يبني نفسه يعمل خليفة المسلمين بعد الغالة خلافة إستانية متركية فاجئ اول العزايم كان دعه خلاف مستميه ولا بد ان نصل الخامس 100 وبلا بد ان احنا يعني مؤتمر يحدث فيه جميع رؤساء الدول الاسلاميه عشان ينتخبوا خليفه للمسلمين كلهم وبدا بالعزايم هذا وهذا الدعوات دعوات جميع المستغليين بالخلافه الاسلاميه في جميع العالم الاسلامي فمعركه العزايم حسن باشا نشا رئيس الديوان الملكي وقال له قول لو العزائم يسعى يخلي كل رؤساء فودة تخبرني ما أنا خليفة يسوع فالرجل حسن بشأنه جاءت راح صار ليامر عزيم وغفى عليه على الموضوع وقال له يا مولانا الملك فؤاد يحب أن يراك فقال بلخوي حسن إن أبو العزائم لا يحب ان يراه. شو ده بيقولوا إيه؟ شو ده الملك فؤاد لا يحب أن يراه. لا تقل الدين أي شيخ ما شيخ أيام دي شهر. عشان يحذر نفسه جاب خمسين جبة مخضرمين جدا. وعمل جاب أحسن ترزي عشان يحصل المقابلة الشريفة أخبرك. وهدي بقى صورة عملية اللي حصل لكن اقول لي يا حسن يقول لي حسن مش هنشأل هو عاو يشوفني ليه بنا هنا من سنة 1915 في مصر سبت كورسال الشريعة في كنة الخرطوم وجيت مصر من 15 وإستناني إحنا ٤٤ فهو جاي عاوزني يشوفني ليه اليوم من قدامه بايد سعى سنين فقالوا أني جاي نبتدعم الخليفة الإسلامية وأعاوز كون خريفة المسلمين قالوا بلقوا يا حسن إن قوما فقد الإسلام في أنفسهم وفي بيوتهم وفي شؤونهم الخاصة والعامة لأعجزوا أن يفرضوه عن غيرهم وفاقدوا الشيء اللي لا يعطيه فاقد الإسلام لم يكون خريفة المسلمين لا. لما يسلم هو أول المسلم يبقى رشح يترشع ناسه خليفة المسلمين ورفض أن يرتكز تعال نشوف نفس الصورة دي بقى حصلت من غيره من أعظم الرجال من الرجال الأعظم الرجال الدنيا أخذ مجموعة من الجواله وراح عصر عبدين وراح يبيع الملك فاروق وقال له هؤلاء جنودك يا مولاي والذي يقرأ الصحافة في سنة سبعة ثلاثين ويجد هذا الكلام مثابت فيها ونجيب بن سالم ناظر الخاصة الملكية كيف؟ أول مدعين المرشد يخل المسلمين سأقبل يد فاروق وأعلن في الصحافة والجربة لقاء كريم مع ملك كريم شوف أبو العزام قال ماذا بقى؟ الملك فؤاد يحبه قال فالأخوة يا حسن لأنني فقا علمك الإمام منصب من قبل المولى يحميه المولى لا يقدر علي فاروق ولا معتقلاته ولا سجول ولا فؤاد ولا غيره الثاني يلم المولى اللي بعتينه بقى يحموه اللي جايبينه يحموه واللي بعته المولى يحميه المولى لا يستطيع لا فؤاد ولا فروف ولا غيره أن ينال منه المشكلة ويقول حق ويحاربه أخي سؤاله ولا ينال منه المشكلة لأن الجايبه مش ليس معقول أنه يجيبه؟ يسيبه إضحيات؟ ليس مش جايب اللي مش جايبهم يعزلهم يخلوهم مرة من غير مرشد عام ومعنى غير مرشد عام وخمسان يخلوهم إنه هو مش جيم إما اللي جايبه أيها الناس إن هذا بيان أنزلته الشريعة السمحاء في الحقيقة يقول مثل هذا القول يتقوله في التعديد الهيئات الإسلامية واختلافهم ليه ما يتلموش كلهم الطرق الصوفية وغيرهم ويعودوا أحدا كده ويصفوا هذا التصفية ويأسوا إلى فكر معين في الحقيقة قال يا الإيام عزيم آخر ما يخرج من القلب حب الراس يعني يا مغزر لما تجيب الساق واحد في طريق الله يكون معاصي ويشرب خمر ويأذن وبيعمل كل مبقات وتأتي التوبة ممكن يخرج من كل هذه المبقات حتى واحدة لكن آخر ما يخرج من القلب آخر ما يخرج من القلب كما قال بالعزام يعني مثلا في صراعنا هنا واحد اثنين تربعة عوضية ترسلحة عمودية قد يجوز واحد منهم يعمل نفسه كل بيشب خمر يا بطل عشان انتخاب عمر كده لأ بيحش يا بطل بتاع سواني يا بطل طب ما تطلع دي الأخرى بعدك وتنزل لغيرك لا <تصفيق> طب زي ما سوينا تكونوا طلعوا طلع عشان انتخابات آخر ما يخرج من القلب حبة ايه روح اسمه ثم هو لو ما لو الشيخ مش يسلم سالب بهذا ثم هي أيام اللي شو المين باء على مين ما بخلص صفة وضع فيبني لذلك، لكن أنا إحنا إحنا بنلس للشباب المسلم الخط العريض في هذا الذي اتبره. أنا بديت لك لكن المحممية هيت وما كان عليه سيدنا رسول الله. هل كان عليه بأن يسب الناس؟ أنت كافٍ أنت مشكل صاحبنا؟ لا مغزى. هل, هل الصوفية هم اللي بنوا مذن رسول الله؟ عمل في الدرجة الثانية؟ ولا الصحابة اللي عملوا. ده هو أنا اللي دفنت عمر هناك ولا عمر دفن نفسه هناك جنب رسول الله أنا دفنته ولا هو عمر صحابه رسول الله لما حطوا للمسجد عملوا المسجد أنا اللي اقمت إقامة اقامه في المسجد ولا هم اللي عملوا هذا العمل هم اللي عملوه ها عم؟ صحابه لا ليه كاف الباي وشيبوشك سيد باجو ليه كاف ليه كاف ما هو رسول الله ما هو ليه مش شافعي ايه من صعب مذهب ليه ليه مسجد ليه ضريح بنقول انت رايك غلطان وكافر مش لكن نيجي بقى يا برج السيد شويرين ديشوا واهؤلاء الناس مش إحنا الجيل ده اللي عملنا هذه الابره دي معمولة من آلاف السنين قبل الشيخ مشتهي ما يطلع في وجود وقبل الشيخ عمر التميمي سي موجود وقبل الملك خالد وعبد الله بن بازي معاه ما بي في وجود تخيل هي الخير الطوف، ما هو لو صلا زاي وخبيسات عالي، ماذاش ممكن أي واحد من جوع يعني مكملش دين، ممكن أي واحد الأول يعني لأنه طبعا عزيز، زي خاص، لكن إذا حط عدمه ورسم كلابيم صيارة بيضة، وخبيسات عالي، ولا يعني وحاله شانه، ورب بدانه بقى معيش رسم رسمت بقى ده مش اكيد ده اللي مش من مصر مش في المزهر. يعني هو حكم ان يربي لابن ما قلتش لا أنا بقول انا بديك يعني هو المصر لابد ياخد يعمل ايه بده يربيه على الاخلاق يحط الأول إيه؟ ايه طبعا لا طبعا مش انا ايه اول حاجه اشاء اقعد لبس جلابيه اعمل عقد ورا يرسمه الاول بيت رسم خلاص انت صلى الله عليه وسلم صلى الله طلّم. شي دي ما مهم... المهم لابس اليونيفورم حاطط الفرن مستحيل ليس لابس ليس نازل في السلك ماشي الله لا ينزل صوركم ولا ينظر ايه قلوبكم فلكن هم محافظين على شكل عشان يبقى وسط الطرمي هو اللي ظاهر الحاجه دي هو اللي زهر. في أي حكة هو اللي زهر. بايل كده العروشة لكن اي اللي منصحه من اخوانا والاشراب وخاصة الشباب العزم انه ما يدخلوش مع مهاطرات جدالية مع هؤلاء الأولاد لان الولد من دول فاكر نفسه وهو ممنقنينه انه هو المسلم الوحيد وما عداه غير مسلم لكن في الحقيقة هذا الفكر الموجود في هذه الايام خاص بكثير من المسائل مرتبات الدولة كافرة وكفر تخلي الأولاد ما يدوجش كم تعليم عشان عليه عيهاجر في سبيل الله ويدعو يا الله يسيب الوظيفة يسيب الجامعة ويوعي هذا والذين ده كنت بتابع في السنة بعيد عن الجامعة بعيد عن كلية وأنت بلغ الدعوة كل هذه أفكار هي أفكار الخوارج بس وأنا أقول قلنا عشان تحترس إن أولادها يعني تحميه مقفظهم من مسترهاد وليس هناك عسم من هذا إلا في كتب الهناء والعزام إلا في كتب الهناء والعزام أما الكتب التالي الموجودة فيها هذا الفكر بتاعة تكفير والهجرة في هذا الفكر بتاعة كل الجماعة ومجرسة الخوارب كلها فيها هذا الفكر لأنه هو عنوزي قد من قبل الدول وقود للنار عشان يدخلهم، يختلفوا مع الرئيس، المسادات تبقى أن المكهز يضربهم، هم يضربوه، تبقى في ثورة داخلية يبقى بالسعادة إما يا إما خسرهم فإن كسبهم، على كرسي والعيال دي واحد في داية وين خسرهم، وين العيال، وين هم شكلام دا؟ يعني أنا من الناس داس الذين حضروا وقرأوا قضية مخت... محاكمة سنقض، سنقض، وقرأتوا وقالوا اللي فيه. سنقض، وجب إليه إتهام؟ إنه حاول يقتل الرئيس جمال عبد النصر. هو ما هو يخمس له، يجيب قنابه، يجيبه، يجيبه، ويجيبه، ويجيب ويجيب ويستدوه وجهة راكب الكفار، ويجيبه، وقدموا المحاكمة بهذا الشأن، وقدوا عليهم بالإعداء. في أثناء التعيب يسألوه، فيه. يا شيخ سعيد ف في التحقيق دوله اللي ما فيش وسيله للدعوه يا لطيف الا القتل والسفر اربيه في الجب الصعب قال له كيف قال له كيف اصل الى الكرسي بلا قدمي هتمكن انت تسيب الكرسي هيدوه طواعيتاً كده ولا أخذ منك غزب عنك غزب لعنك هل أخذ منك ازاي؟ غزب قتلك سألوا واخر باش سألوا سألو سألو قالوا ليه قتلتوا الخزندار الخزندار لما كان كان أمير ملكرو كان حكم أتقلالي بخوان المسلمين بعض الشبان وزع شرارات ضد ملك فقبض عليهم وقدموا لهم حق مكتوم إنه بيعملوا صورة وكذا ويعملوا كذا مترابط في البلد فألف رأي الحزب دار عليهم بعض المسلمين سجن تبع ف... ليها وخلوا الخزندار وطلقوا بيته في المعادي وراح عصابة أخي المسلمين واحد أتت من الخزندار لما حق هذا الموضوع أجاب عليه شخصات المدينة هاي أولاد دول خدوا أمر شفوي لكن احنا قلنا لازم تأخذوا أمر كيكادي ايه أمر شفوي؟ قال لما حصل أن الخزندار حكم على جماعة أخي المسلمين أو الزمان شد سنين كان قابلها بيوم حاكم على بابه على واحد اختصف بنته خد بنته بالشارع اختصف ويسك وهتك عرضه مأكد الجنيه فحكم على هذا الشخص بخمس سنين فالشيخ حسن بني قال قاد بقى اللي يوزع منشورات ياخد عشر سنين واللي يهتك عرض واحد ياخد خمسة هذا القالي ده يستاهل أن يقتل قاعدين الجاية السري اعتبروا هذا أمر فرح دوري ثاني يوم والخزن دار مقتوحاً فقط عندما يقلوا الخزن دار الشيخ حسبنا جاب جاء بالشيخ حسن بلّا وقال له الثاني مقتلوه لا يقتلوه إلا إذا أخذوا أمر كفية منه لكن أعمروا شافوا في الحقيقة إنه قابل لنعديه إذا الأمر سواء كتابي أو في أمر مقاك للمخالف لوجهة النظر وهذا هو كما قلت بذكر الخوارج خصمك تتر خصمك لا يمكن إطلاقاً تتفق معه لا يمكن إطلاقاً تدعوه بين حكمة والمالي خصمك مقابل القد لا يوجد حقاً وهذا ليس خلق الناس يما سيدنا رسول الله هذا ما يساوي سيدنا رسول الله لابد أن يتعلموا الأداب القهاني هذا سيدنا رسول الله لما يجي في موقف الند بينه وبين الكفار اللي يعجوا أسلامهم قال ماذا؟ المولى أعيزه إنا إن أو إياكم على رسول الله أو إياكم يتكلم الكفار إنا أو لعلى هدى أو في إيه أو في ضال مبين حينما يأثر صدر صود لا في دعوة ندية وبينظر قدامه يحترب هذه الجازات يقول ليش؟ يقول إن أو إيه لا على هدى أو في ضلال مبين أين منتم والله ما نشأر يا على هدى رحمن يا في ضلال مبين يقول الكافر مشرك عيني دابو هذا مشرك عيني خال المسلمين ولا كذا يمشي هذا الكلام ادي خلق القرآن واي تعاليم سيدنا رسول الله في مناظره للكفار اللي معروفين انهم كفار بيعبدوا الاصنام وان ان او اياك لعل هدا ومش عايز تاني العوده يا ولاد شوف الادب اللي النمو اللي التانيين يقولوها ايه عيني كافر وجهك اللي بيدوس على البدو كافر وشك اللي بيلف حوالين ضريح سيدنا البي كفر وشك وهو بريد ويديه بالعكس هذا الكفار لما قالت لسيدنا هود إننا لعاك في سفاهة وإننا نظنك من الكاذبين قم هود قالوا سيدنا هود هذا الكلام وقرآن زكار. ها؟ فماذا قاله؟ يا قوم ليس بي سفاه شاهدت إنه بيك سفاه لا ليس بيه سفاة وخ... ولكن يسوع رب العالم حتى الكفار كانوا مؤدبين في الكلام معه ما قالوش إيه وإنا لنتيقل أنك من الكاذبين وإنا لنظل نكا فيه معادة برضا هم كفار ولا الكلب وفيه معادة ما قطعوش بإنه إيه بإنه كاذب وإن أنا أظنك ماذا كاذب أجل مش كافر موجهر سأبدع إيه تلتبح يعمل إيه كذب إمامكم يعمل ويجاهد لكنكم للأسف الشهيد أقول تأتون إلتماساً للبركة لا للمعاهدة عالية عمل جاد بسبيل دعوة كأن دعوة أبو العزائم طريقة صوفية فيها بركات وفيها كانت أبو العزائم كما قلت ليس بركة فقط ولكنه وارثة لله أنتم بيدكم إما أن ترفعوا اسم أبو العزائم عالية وإما أن تخفضوه بمثل ما تفعلونها هذه الأيام يا أخوانا إنهضوا يا أخوانا اشتغلوا يا أخوانا الدعوة مش وقفة على أفراد معينة كلكم مسؤولون كمسؤوليتي أنا كلكم شيوخ للطريقة العزمية ففي الشيخ واحد كل واحد الشيخ الخارج بينا أحمد بشمال أنا الأطالب بشمال أنا لجانب بشمال أنا لجانب بشمال أنا لجانب بشمال أنا لجانب كما قلت يدنا على في التلاميزم أقول هذا لا أحب أن أقول هذا لا أحب أن أقول هذا الرجل فيكم صاحب المال لا بد أن يبزل ماله في الدعوة صاحب القال يبزل قاله في الدعوة صاحب الحال يبزل حاله في الدعوة لكن كده صمت له و من العناصر البطالة اللي فكر أن أبو العزيم حضرة فيها سمعة انفار أبو العزيم اتكذب على نفسك أبوك إمام اجمع ولا تفرق والثاني اللي جايبني مجموعه من الله أكبر الله أكبر أنا أبطائي الكل أن يجي يدوب في هذه المودقة الكل يجي هنا. وكل واحد منكم شيخ طريق أبو العزيز. لأن أبو العزيز هو الإمام. ونحن كلنا نحن خدم في معيز أبو العزيز. وأنا أول خدام في معيز أبو العزيز. أنا لا شيخ ولا شيء. أنا خدام في معيز أبو العزيز. أستاذنا جميعا؟ لكن، الذي يجب الأرض بهم حاضرة. يقول لنا شيخ على دول. تبقى شيخ هذا أبو العزيز. حارة شيخ حارة تباوز. تعال هنا. ودوب هنا. ومشي مستخدم. عشان لما تقابل أبوك يوم القيامة .أنا لا أفرق ولكني أجمع. أنا مش عندي مجال دي عشان في بخازن. أنا عندي مجال دي عشان توزع عليكم. وكل فرد منكم لازم منها خمسة ستة سبعة تلات. ليه مجال له؟ والكذبنتهم قال والأخوه مجال له؟ وتنشوا فكرة والعزايم. إنك أنت حامد مش عارف العزايم. ولدت والمحادين مش عارف العزايم. المجلة. مليانة من العلب اللي محتاجها الشباب في هذه الأيام. في رد على أفكارهم دي كلها. في تفسير قلنا بالإمام العزيز. في خطب الجمعة اللي عاود ضرب نفسه على خطب الجمعة. بيكتبها الأخير صعيد الصيف وهو من كبار كتيب مجالس السماطة. أنا بطالب أخو النه العزيز أن تحفظ هذه الخط. اللي بيجي يتصدر الدعوة يحفظ هذا الخط. في الحقيقة يا النه. ساعة اثنين ساعة اثنين هنتهي من كلمتي لاني بعد كده هديكم الساعة للسلام لاني مشتى أسلم عليكم جميعاً وخبلك فهناخد ساعة عشان ما كنا بنسلم مشتى لي بق للسلام وخلينا ناخد في السلام توت وبعد كده ما بيسلم ننهي إن شاء الله هذه كأس بقولنا الله <تصفيق> الرسول مقصودنا والقرآن مقصودنا والقران حجتنا والقران حجتنا والخلافة الإسلامية غايتنا والخلافه العزائم إمامنا وأبو العزائم إمامنا وابو العزائم امامنا وابو العزائم امامنا <متصفيق> dol mu ve salim ala Muhammed darwa <gülüyor> kayina <gülüyor> <gülüyor>